إِلَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قال قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللَّهِ نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِعِينَ لَكَاذِرُونَ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَرْتُونَ wa ansa binna innahu يحسبون كل صنحة عليهم هم العدو فاحبقهم قاتلهم الله أما يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لهم رؤوسهم ورأيتهم وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْفِرُونَ سَوَاءَ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِيْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ لا تُحِونَ مَنْ عَدَّ رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى يَفْتُونَ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْتُونَ يَقُولُونَ لَا إِخْوَةَ عَنَا إِلَّا الْقَوْمُ لا يخرج من الأعز من الأذل ولله عزة ولرسوله ول لا تنبق أموالكم ولا أولادكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق, فأصدق ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أن عابدات الوقود هم عليها قعود، وهم على ما فعلوا منهم شهود، وما قوونهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحمد، الذي لهم والأرض، والله فَلِشَدَّ شَدَّ إِنَّ اللَّهَ عاشر ان انه هو غد و عين وهو ال بل هو قرآن مجيد في